والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات ي س ر ا فالمقسمات أ م ر ا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء إذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أ ف ك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساون ه يسألون أين ا يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آ خ ذ ي ن ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا ق ل ي ل ا م من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق ل ل س ا ئ ِ والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماءرزقكم وما توعدون؟ فو رب ا ل س م ا و ا والأرض إنه لحقم مثلما أنكم ت َ ا ط ق و ن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم مكرون فراغ إلى أهله فجاء ب ي ع ج ر سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلا من عليم فأقبلت مرأته في صرت فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب ا ل أ ل ي وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في ا ل ي َ م وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمي وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتىحين ف َ ت و عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامه وما كانوا متصررين. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن ق َ ب ْ ل ِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ ب َ ن َ ي ن َ ه َ ا ب ِ أ َ ي ِ ذ ٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ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 ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أ ت ا ل ذ ي ن من قبرهم وقيل إ ل ا طالوا ك ا ه ر أو م ج ل ي ن أتواصوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما بملوم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون إن إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوب ا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا فويللذين ل كفروا من يومهم الذي يوعدون